فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمّله فليملل وليه بالعدل واستشهد شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن فتضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا